ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عادوا فأهلكوا بريح صر صر عاتية سخّرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام من حسوم فترى القوم فيها صرع فترى القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٌ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتة واحدة في يوم إذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يوم إذ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 أكلوا واشرقوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه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 ثم في سلسلة درها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس لول يومها هؤلاء حميم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 ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين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 Allahhu akbar Allah